أَلَمْ يَأْنِنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ خُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِ أَمَعَاتٍ أَلْتَمْ بِلَا قَوَاطِ الْحَائِنِ قَوَاطِبُ الْحَائِنِ وَلَحَيَانَكَ بِالْهُدَاءُ قُمْ يَا مُسْتَهْزِئِينَ وَامْرُؤُ فَاعِدٌ فِي سُطَاقِنَا مُحَافِظُ جَوْزِ نِيٍّ يَسَارِعُ وتقلب سجا ابن ابن ابن ابن التائي من وا ترى دي تمام الصحن من راح اني بس تيبي احب ال اليه بشجع البزنسي ربنا من نقطه بسم الله والصلاه ومانه نسيني وعنصور الصعبه الصعاب ربنا احنا ادم لو تيس لي في وين وقعت لحظه وجودي في النهار اخذت الدخول كنت صديقه ساره من عيش واخذت في النفس وبينما انا خبط بدا بصوت وقال ما سمعته خشاشه السوق انه صوتي <متصفيق> نعم اياك اعني. يا من تأكل لك. وتسكن في ارض وفي كل مصران يرى. ولا تستطيع رجل الموضوع اذا اكبر. ولا تمشيك تمشي لفتك جنبا. ولا نار. نا. فما انا ان تتوك. فما انا ان تتوك وتستغفر علام الغيور. <متصفيق> هنيئ لك الظروح الثابة. وهنيئ لك الانضمام. الى قواصر العائدين. قواصر العائدين. اكتب طفة الرجوع. بقلم النجم والجموع. واشيئها على قلم الظروح الى باب الرجوع. واتبعها بالعبد والجوع. وتلغطنا. وربة آل المسموع. ونادي وناديك الابحام. والنادي ميام. يا اكرم من ابله المؤمنون. يا رجاء ظللت سُبَانَا فِي عوت هُوَ خُنُومًا ذَكَبًا فِي الْمَعَاصِقِ كَأَنَّكَ سَطَرْتَ نُورَةَ الْفَرِيدِ وَأَنَّ الْمَخَازِنَ فِي واضاءت كنادي من النجارين من وراء حياة في الكدور وطينه وريت قلبي سبحان الله نحن في القربات الله رحمكم من رحمتكم ورا منتهى لا القطاب بالانتاج والتوزيع بالدمام تقدم طوافل العائدين. نعم. طوافل العائدين الشيخ خارد الراشد.